التائبون العابدون الحامدون السائحون الركعون الساجدون الامرون الامرون بالمعروف والنهى والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين ما كان للنبي والذين امنوا ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا اولي قربى وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَانٍ بَعْدَمَا تَبَيَّنَ لَهُم أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إ ياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لا أواه حزين وما كان الله ليضلل قوما بعد إذ هداهم حتى يُبَيِّنُ لَهُم ما يَتَّقُونَ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ إِنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَمَا لَكُمْ ولا نصيب لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والانصار الذين اتبعوه في ساعه العسره من بعد ما كادت تزغ قلوب فريق مِنْ بَعْدِ مَا كَادَتْ تَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِّنْهُمْ ثُمَّ تَبِعَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ